وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ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 وكله وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير من ذا الذي قرض الله قرضا حسنا فيضاعف لَهُ فيضاعفه له وله أجر كريم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 باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارِ هِيَ مَوْلَاكُمْ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 وَكَانَ فِيهِمْ فَاسِقُونَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى أَثَارِهِمْ بِغُسُوْلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيْلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوْبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَفَتَهُ وَرَحْمَتَهُ وَرَهْبَانِيَةً بَتَدَاعُوهَا ورهلا نية إذا مَا ما كتبناها عليهم إلّا تغاؤن ضوان الله فما رعوها فما رعوها حق رعايتها فأتين الذين آمنوا منهم أجراهم وكثير منهم فاسقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يهتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم